بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم